ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا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 وَمَا أَضْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلَّا إِنَّهُمْ لَا الطعام الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي وجعلنا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا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 اراى من اتخذ إلهه هواه افات تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ام تحسب ان اكثرهم يسمعون أو يعقلون هم الا كالانعام بل هم اظنوا سبيلا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 وهو الذي أغسل الذياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا